ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة, كتراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءوا يجدوه شيئاً ووجد الله عزّه ووجد الله عزّه فوافع حسابه والله سريع الحتاب أو كظل ما توفي بحر النجيم يغشاه, يغشاه موج يغشاه موج فوقه موج من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 ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسديحه والله عليم بما يكعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله